بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما كان ربي فدي جارجار تفتليه أرأيو ربي فليه هكذا قرآن فان رموتين كان سنيدبرس سورة فاتحات ويتفان فان رموتين هكذا سنيدبرس جدو فانا قرآن ربي هن ديساء وان انجدو دانقاقه لافعدوه انتهين حقو ما قرتاني ربين اران ما قود نمو قود اراء فلأتا ربين كينا ور خير الر ارتيت تفيد منها تاسم قران يكون البحره اب رب بالله في سي في برسي ست يداك حكوم رب رنا ما قدي قده فدتنا من هندي نو يو كان وان ته قران كان ويتسني هيكو يو سبب النزول اجراتي سني دبدا يو والدبين جتكو رت جدو علماء جراتي جار قارص فتله سن سنهمه عبارة كيسة أمور عبارة شيء كذي برد دين سن تعبيره ورجت جزاكم الله خيرا دوبه وقت كنا نمني بل فت شو بربادي كتابين تفسيره كيس دي ميل على تاه أني عبارة كيسة تمنش علت يو خلاف نجراته جبابا إن يو إن هنجراتين تمنش علت جلية لالو عل سنهمه جت شو إن شاء الله سورة الفاتحة أكما بيتا مقاهد قبدي فاتحة اللي جرمتي سورة سبع المثاني اللي جرمتي واني فاتحة جرمتي في إثيه تسالان إثيه بنما أكما سن أمال لي قرآن الليوي تقرع عن إثيه دلقبان ججو سالان إثيه ما ليجرتو انتاتو إثيه ما ليو سلاة سلاة انهم كيبلمتو أتو بيكا يو ولا لنمني هم بيكون صلاة يو فاتحة قرأون دندهم فكين يفعرفا إسلامهي نمنسني ما يقول وقبه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ينفع يقان قرتنهم كان فكاة القرآن الرأي آيات قلم الله رئيسا ما نسعل تجد شو هقاف براتوت أمه دركما اتيادن دوب بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 فارون ، الحمد لله ، فارون كربي كيناتي الحمد فارون لله ، تربيتي فارون قوتو تاتي تربيتي رب العالمين ، ربين سنين قدساء عالمكته كتاه الله هنكو نمك ربي كيناقو فنم إسان وفوامهن جيرو ربي أمو قدساء جتونه يوقانك أنا ني سرطي أوليك سي قدسي ربين ، غراها تيكي تت سي قدسي دنيا واتاتي قدبات الليسي قدس النعماسي كنه قراء هاتاتي كي ست ربين تل ست اولون ديقا هاتاتي الرادية نسي قدو حفورة اتشكي سابافت حفورة هاتاتي والين سر باسو قراء هاتاتي كي ستي ويتياتي ستشوتو حاتي اكاتي همينا سي قدو بشان غراء اتشكي ستي سي اوميتنين بشام وجوش آتا اكاسو يرو اتي هفورة بافتو. فين جيت فين جاء هاتي ود جنبه سجرا بعد سجرا هاتي ود جنبه نهات وهي وقت بربض هاد هاتي هجمته نهات سن هاتي نهات شو كان كان ربي يقولي رب العالمين جتون ربي جدسا عالمان نعمة رت أولوا أنتج مالك يوم الدين موتى قيّا جزاك تي يوم كان قيّا غلطة كتاي موتى قيّا غلطة كتاه جت شو ربيك مالك سنين تعبير قولي أرأى لي موت مامي كينا ما ميربيك النجاة تي أرأنا مو موت ما هنيمتها قيّاك يا مثنت رب بما له نجوت خناف موت قيّاك قال تاجر إيه أستحيت كرتنى نودب تجت جود يا ربك سبحانه وتعالى إياه كن يا ربي سقفة برة صلاة جمعة ااا صلاة والجهنيم صلاته بقتنا هني أرجعنا وإياه كنا نستعين سقفة جارثفنا يا ربي كن لي توحيد أولوهي أسرأ أرجعنا ايه يا رب انقذني الصراط كرا المستقيم ديري راتي كجلن انقمني كقجيه غمناير ابت غمتي وارغيتو كرا ديري ران كاكسيت ديلن غما غمنا كانقمني جچو كرا ديري را بلدا صراط الذين عليهم صراط كرا الذين اسانن انعمت عليهم تول ربي كوني. ما اني طول ديناتي أمن تي إسلاما ربينا ما كننن سني قول وان ربي طولنا مردتي أولوهنجر طبريق الإسلام دنيامتي أرأى وان ربي استعدتي إردتي طول أوليكوني أمن تي قرتني أجيل ما أمن تي دينات جاتشو كقرآن ربي يتسان قجيل وان خيري شهداء غير المغضوب عليهم كرا ورت دلنتين يهودا لربك ان كتاب رب اودوب كان يسني ربي, ربي اتدلل غابتك رسول رب توفاني والهيمتان يهودا امني لما يهودا ادو برتي في ديرتي زنا ولتي زنا اساني سن ولغيني اتمريهتان مالكون كون جكون انتمونو محمد التا والهمن محمدين كني كتاب اساني كساتو ما ننجرتو جني رسول رب عبد الله بن سلام كجي دم يهودا تري رسول برجرا قيسي ثاني والغاني دفني رسول ربي توي تهيما الرسول ديما كتابك كيفن فيدا مالتو كيسجرجلنين كتابك ما من سوريا جلما ا بوتا اجي عبد الله أبن الله سلام قال الرسول الله سلام قال رسول الله سلام أنه يكون أجيسة جهدية أما تقديد كتاب ربي الله سلام ربي تدلن جهدية ولا الضالين ورى نصارى نصارا ربي ينقب الرجل تقراب الدجر نمان ربي جت. جلت سنة ورى علمي العلمي ورى جلت نمني لمته يوم كون سدفة ورى ربي نساق جيري توقع دبيك جلت صفة يهودات تكسجر توقع ورى جلت نفا سي فغرتاني كريستانا توكي سجرا كون قاجيلو اسفا امبيو تربيتي في مؤمنتو تاعتي جيتو آمين يا ربي كنا دعايتنا نوقي باله سوران فاتحاتن اكو مسن ارغتن كانا وانت سن رتي ولتقباته واحدو غرا وا افريتي وا افرنسني مالن يو جتن توحيد ربي اوفكي ساقبدي سينا وردراني اوفكي ساقبدي توهيد يسرى جنان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم توهيد أفكاسه غبدي توهيد ربوبياته أسماء وصفاته أفكاسه غبدي نبيوته اللهم أفكاسه غبدي عليه مرة ولدته قلت إسنان صنبيوته مره وين نبيوته اللهم أفكاسه غبدي أما الله قيامه اللهم مالك يوم الدين جدي كيامات الجراثو الراعن يرى الرجل نسرا عبادة قد تربي نجبرا كيسات عبادة بده سئمان اياك نعبد ربيو وسيغبر في قفجتونك عبادان مخيرجت تمام كان له يرى الرجل واي عبادة له اخلاق له يرى الرجل ارغن اخلاق جتون عمل نستعين اهدنا المستقيم ري ري. ري ري كوني كران دليران ورق اجيله كونې وررغرتني اخلاقني ثانيتولي ورربي قفه ګرګار سيفتو كان اقوم سنه مل سينا ور دوريرلي رارغان سيرا ور دوري غري ورامل کاه غري ورجلته غري ورهونغي سنه سارغان غير المغضوب عليهم ولا الضالين سينا ورق اجيله مل قاه هو صراط سوران تونيكن هوندايو وا افران كانا ولت كتبت التوحيده في كيساقبدي سينا او كيساقبدي واي عباده في كيساقبدي اكو مسن واي اي في كيساقبدييتو واي في كيساقبدي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته